وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام حساب في أيام حساب لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ي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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا نطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم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 فَإِذَا اصْبَرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ يَسْتَعْتِبُ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَدْ لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة تؤلَّا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والماء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 على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خِيمَةً أَمَّن يَأْتِي أَمِنَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شَأْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 سُلِمَ قَبْلَكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ نَدِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمٍ يَلْقَาَلُ لَهُ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمٌ وَعَرَبِيٌّ قُلْهُ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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْمُرِيبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَافَعَ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتِ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 لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّا مسّته لا قولا لا ه لي وما ظن الساعت قائمة ولا يرجع ت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعم على أعرض ونأى بجاربه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من كان عند الله ثم كفرتوا به من أضل ممن وفي شقاق بعيد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 شیعی